أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجس أليم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلي ينبقكم إذا مزقتم كل مزق ينبقكم إذا مزقتم كل مزق إنكم في خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جد؟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 ولسوا لي ما نجح غدوها شهر ورواحها شهر وأسالنا له عين القطر ومن التني من يعمل بين يديه بإذن ربه وَمَن يَزِغ مِنْهُم عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا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 ت الأرض تأكل من سأتها فلما خرّت بينت الجن ألا كانوا يعلمون الغيب ألا كانوا يعلمون الغيب ما نبطوا في العذاب المهيّن لقد كان لتبين في مسكنهم آية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 إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله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 يقول الذين استضعفون الذين استكبرون لولا أنتم لكونا مؤمنين قال الذين استكبرون الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدا أنحن صددناكم عن الهدا بعد إزجاؤكم بل كنتم مجرمين فَقَال الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلِ الْمَكْرُ اللَّيْنُ وَالنَّهَارِ بَلِ الْمَكْرُ اللَّيْنُ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نكفر بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أندادا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 تقربكم عند نازل فإن لا من آمن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرف آمنون والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محرّمون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 وقالوا ما هذا إلا إفك مُفْتَرًى وقال الذين كفروا للحق لِلَّذِينَ آمَنُوا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِمَّا نَدْعُوهُ وَلَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ حَيْثُ تَخْرُجُونَ ۖ وَلَئِنْ أَتَيْنَاكُمْ بِآيَةٍ لَّتَكْفُرُنَّ بِهَا ۚ وَلَئِن رُّجِعْتُمْ إِلَىٰ فكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معاشا ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكذبوا رسلي فكيف كان لكيد قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادات ثم تفكروا